حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبان فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون